book 2 87 97 الوصل 4 ادوات الوصل أربعة. تا اتزينا ميوخه داوات اميسا روم تاليوزوري لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا. اس كيدب دارچا ميوخه داوات اميسا روم اوكوه لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا اس ار مويدا ميوخيدا باد امسا روم لم ياتي مع اننا كنا متواعدين انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين Элэвизори чартули иго. Миухедават амиса майнц даэцина. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كانت التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Укве гвиани иго. Миухедават амиса ис майнц тарча. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة ميوخيدواد إيمسا روم غزا مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعه مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعه ميوخيدواد <تصفيق> امسا روم اسم ترافليا فيلوسيپيديت ميديس مع انه سكران إلا أنه يركب دراجه مع انه سكران الا انه يركب دراجه ماس ار آكس مارتويس متصمبا ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سياره ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سياره كزام موكينوليا ميوخيدافات اميسا اسماينتس سترافات الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيره اس تراليا ميوخيدافات سكران ومع ذلك يركب الدراجه انه سكران ومع ذلك يركب الدراجة إيسفير بولوبس سامساخورس ميوخيدواد إنها لم تجد وظيفة مع انها قد درست إنها لم تجد وظيفة مع انها قد درست ميو خيداواد إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام إس إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إسكاناتلوبوليا ميوخيدواد أميسا فير باولوبس سامساخورس إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة مس كيبلبي ااكس ميوخيداواد اميسا عندها الام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب عندها الام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب ار اكس فولي ميوخيداوات ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري